وإنما توعدون لاتى وما انتم بمعجزين ثم اما بعد فقد روى الطبراني من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير دهركم كله اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم فان لله في ايامه نفحات يصيب بها من يشاء من عباده رسل الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا هكذا تمضي الأيام وتتعاقب الشهور وقطار العمر يجري مسرعا كاد يطير والمنايا لا تبالي بصغير أو كبير تمضي الأيام وتتعاقب الشهور لتسلمنا مرة أخرى إلى دورة جديدة من دورات الزمن لتسلمنا مرة أخرى إلى زمان فاضل نشتهيه ونبتغيه بعد طول معاناة ومصارعة مع الدنيا بصنوفها وصورها تأتي هذه الأيام لها من الفضل ما خصه الله عز وجل إن عده الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم منها أربعة حرم مخصوصة بالفضل أولها هذا الشهر الفرد شهر رجب لا نعظمه كتعظيم الجاهلية نخصه بأنواع من الزبائح كالعتيرة ونحوها أو نخصه بأنواع من الصلوات كالرغائب ونحوها أو نخصه بأنواع مخصوصة من الصوم لا يشرع شيء من ذلك أو نعتقد أن فيه الإسراء والمعراج والصحيح أن الإسراء والمعراج لا يعرف وقته وأنه لم يكن في رجب على الغالب وإنما نخصه بما ذكر الله سبحانه وتعالى فنعبد الله بما شرع ولا نتقرب إليه بالبدع رجب شهر حرام شهر مخصوص وأخص ما ينبغي أن نحرص عليه فيه بعد أن نتأمل أنه بوابة لرمضان ما إن جاء رجب حتى يسرع ومن بعده شعبان كل هذا تهيئة لرمضان كالنافلة بين يدي الفريضة لكننا نقف هنا عند أخص شيء ذكره الله تعالى ونص عليه لما نوه بالأشهر الحرم ومنها رجب قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم إننا مطالبون أن نظلم أنفسنا عموما وخصوصا إذا جاءت هذه الأشهر الحرم وأعظم ظلم للعبد لنفسه أن يضيع قلبه ما قيمة العبد بلا قلب ما قيمة الدنيا والآخرة بلا قلب إنما حل نظر الرب منك إلى قلبك إنما يريد الله منك قلبك إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن هذا القلب به صلاح الحياة والدنيا أيضا كما أن به صلاح الآخرة إن القلب إذا توقف ضاعت الدنيا وإن القلب إذا أصابه شيء من الأمراض الحسية ربما تعرضت الدنيا كلها للضياع وتعرض الجسد نفسه للهلاك لكن أعظم من ذلك أن القلب إذا تاه في بنيات الطريق إذا ضل عن ربه سبحانه وتعالى ترتب على ذلك فساد المزاج في الدنيا وترتب على ذلك خسران الصفقة في الآخرة ماذا بقي إذا لم يكن قلب تعلقت امرأة باستار الكعبة وجعلت تقول ووحشتي بعد الأنس يا زلتي بعد العز يا فقري بعد الغنى فلما سمعت تقول ذلك قيل لها لك هل ضاع منك مال هل اصابتك مصيبه قالت أي مصيبه اعظم من ان افقد قلبي ذلك الذي يوصل الى المحبوب قال بعض السلف يا عجبا للناس يكون على من مات جسده ولا يكون على من مات قلبه وهو اشد اي والله ان اعظم مصيبه يقع فيها العبد واعظم مخالفه يقع فيها العبد أن يظم نفسه في الأشهر الحرم ويستمر في تغييب قلبه وتضييع قلبه قيمه العيش بلا قلب إنما ينظر الله إلى قلبه إنما حل نظر الله عز وجل من العبد قلبه ذلك القلب الذي عليه مدار الأمور كلها عليه مدار النجاة غدا ما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عليه مدار الأنس في الدنيا أنت لا تأنس إلا إذا هش قلبك وتحرك شوقا إلى الله عز وجل لا تفرح إلا إذا عاد قلبك إلى ربك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون بالإسلام والقرآن وهذه معان لا يدركها إلا القلب فما ما الذي أصابنا على مدار عام كامل فضيعنا قلوبنا وظلمنا انفسنا ما هي الاسباب التي ادت بنا الى ذلك هذه تحتاج الى وقفه تحتاج الى علاج تحتاج الى نظر تحتاج الى تامل هذه اخطر قضيه في حياه العبد ينبغي الا ينفلها ان من اعظم اسباب تضييع القلوب ذلك الذي حدث من كثير منا والذي ترتب عليه هذه المصيبة الكبرى إن أعظم هذه الأسباب إغفال حاجة الروح والانصراف إلى حاجة الجسد وكأن الإنسان جسد بلا روح ولا يكرم الإنسان ولا يسمى إنسانا إلا بمجموع الجسد والروح ترتب على هذا إغفال قضايا المعاني والانصراف إلى قضايا الماديات ترتب على هذا غلبت الطبيعة البهمية في الإنسان للطبيعة الملكية التي ترتقي به ترتب على هذا هم وغم وحسرات وتوجعات وأحزان وأهات هكذا إذا فقد الإنسان ذلك التوازن وأصل ذلك الانصراف إلى الدنيا وإغفال شأن الآخرة من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له قال ومن كانت الاخره نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه سبب تضييع القلوب هذا الخلل في التوازن الذي ينبغي ان يكون أما المسلمون وأما المؤمنون وأما الصالحون وأما أصحاب النجاه فإن لهم قلوبا عرفها الله سبحانه وتعالى وعرفت اوت إلى الله تعالى وأحبت الله وأحبها هذه المعاني إذا ضاعت منك ضاع قلبك ومن أسباب ضياع القلب كذلك الالتفات إلى غير الله والانصراف الى غير الله والتعلق بغير الله التعلق بالاسباب ايا كانت قضى الله سبحانه وتعالى ان من تعلق شيئا وكل اليه هؤلاء الذين يتعلقون باصناف الدنيا من اموال وشهوات وملذات يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريره تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة والخميصة تعس وانتكس وإذا شك فلن تقش تعس يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك برجل دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه بماذا بالتعاسه والشقاء لماذا لأنه, وكل لأنه ركن إلى غير الله سبحانه تعلق قلبه بغير الله عز وجل انصرف إلى أسباب لا تغني ولا تثمر لا تثمر في حياة العبد ولا آخرته تأمل كيف أن العبد إذا تعلق بغير الله كان عنوان الخسران وكيف إذا تعلق بالله كان عنوان الفلاح لما قالت السحرة السحرة لما قالت قالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون تعلقوا بفرعون كيف كانت النتيجة فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لكن تامل لما هداهم الله عز وجل ووفقهم إلى التعلق بالله في ظروف وصروف هي من أشد ما تعرضوا له وقف لهم فرعون بجبروته لما آمنوا قال أمنتم به قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولتعلمن تعلمون أين أشد عذاباً وابقاء؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت خاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا. وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى لم يقل هذا نبي من الانبياء ولا وعز من الوعاظ هؤلاء السحره الذين كانوا بالامس يقولون بعزه فرعون انا لنحن الغالبون وهم اليوم يعلمون الدنيا دروسا في تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ان تعلق القلب بغير الله مفسده اي مفسده ان تعلق القلب بغير الله عز وجل مجلبه لكل انواع الهموم مهما كان الانسان كبيرا ومهما بلغ ان الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما راوا الكثره قال قائلهم لن نهزم اليوم من قله تعلق بعض هؤلاء تعلقوا بالاسباب وبالكثره قال الله تعالى ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هؤلاء وقد كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما تعلقوا بالأسباب وكلهم الله إلى الأسباب في حين لما كانوا مهزومين وكانوا قليلين وكانوا مسخنين بالجراح يوم أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمسوء واتبعوا رضوان الله إن تعلق الإنسان بغير الله إن تعلقه بأسباب الدنيا من الأموال والوجهات والمناصب والكبراء والعظماء هذا كله مضيعة للقلب مقتلة له لكن لا يصح القلب إلا إذا عرف كيف يجرد همته في التعلق بربه سبحانه وتعالى هكذا كان الصالحون وهكذا كان أنبياء الله عز وجل لما خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد هيا له مجلسه في الغار وجاء الطلب فقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا فقال بابي هو وأمي يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هذه قلوب تجردت لله عز وجل لم تعرف هذا المرض الذي أصاب كثيرا من الناس لما خرج موسى وقومه من بني إسرائيل هربا من فرعون وجنوده وأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق وكان ما كان لكن قوم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون صار البحر امامهم وصار العدو خلفهم فبادنى حساب وبادنى نظر لابد بد ان يقولوا هذا انا لمدركون لكن الفرق بين من لاحظ الاسباب وبين من تعلق بالله عز وجل قال كلا ان معي ربي سيهديه وموسى وقتها لا يعرف ما الذي سيفعله ربه سبحانه وتعالى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إذن ظلمك لنفسك بتضييع قلبك إنما يكون بالتفاتك إلى الأسباب إنما يكون بتعلقك بالأشياء إنما يكون بانصرافك عن الرب سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب كذلك ركوب بحر التمني من أعظم أسباب فساد القلب ركوب بحر التمني وإذا أردت أن تعرف معنى ذلك فانظر أين يبيت قلبك حين تأخذ مطجعك كل يوم في كل يوم إذا أخذت مطجعك ونمت على وسادتك أين يبيت قلبك من الناس من يبيت في الجنة لا يتأمل إلا في الطموحات النورانية والأهداف العلوية إنه يشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى يشتاق أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين يشتاق أن تذهب روحه في سبيل الله عز وجل لكن أكثر الناس إذا أخذ مضجعه لا ترى إلا الأفكار الرديئة يذهب مع النساء ويذهب مع الشهوات ويذهب مع أعدائه فيعمل فيهم ضربا وقتلا ويذهب إلى حيث يتصور أنه صار أشهر الناس وصار أغنى الناس وصار أكثر الناس حظا ثم يصبح ويده بالتراب لا يجد شيئا اماني كانت في الشباب لأهلها عذابا فشرت فصارت في المشيب عذابا هذه الأمان إن المنى بحر إن المنى رأس أموال المفاليس كل مفلس من الناس امانيه دائما في شهوات وفي معان لا يحصلها ثم لا يجد شيئا منها إلا أن يجد ربه سبحانه وتعالى حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فمن تضيعك لقلبك أن تسترسل معاك أفكار الشيطان الرديئة التي يذهب بك بها إلى هنا وهناك حتى أن العبد لا يبيت في نجاسة المعاني لا يتطهر بذكر الله عز وجل لا يتطهر بالاستغفار لله سبحانه وتعالى ومن ثم لا يكاد يقوم يصلي ركعتين في جوف, في جوف الليل لأن الأمانية ذهبت معه في أفكار رديئة في بنيات الطريق وهذا أعظم ما يكون من دناءة الهمة إن بعض الناس تبلغ دناءه همته ان لا يفكر إلا في الدنيا ومتاعها وشهواتها وبعض الناس بلغ من دناءه همته أن يفكر في كل شيء إلا في خالقه الذي أنعم عليه بهذه النعم سبحانه وتعالى لكن أصحاب الهمم العالية ليس والله كذلك انما افكارهم وامانيهم انما تكون في الطموحات العاليه العلويه والاهداف النورانيه في كيفيه التمكين للدين والانتصار لرب العالمين يفكر في ان يحرص على ان يكون قرانا يمشي على الارض علما وعملا وحالا ودعوه وسلوكا واخلاقا ومن ثم يعينه ذلك على كثره الذكر ويعينه ذلك على قيام الليل يعينه ذلك على أن يكون لله حيث أراد الله له أن يكون من أسباب تضيع قلوبنا كذلك الغلو في الفضول والخلود إلى أنواع الفضول إن هناك فضولا وفضل الشيء هو ما يزيد عن الحاجة الفضول الأشياء التي نستعملها فوق حاجتنا إليها فوق الحاجة التي شرعها الله سبحانه وتعالى شرع الله النظر وأباحه أباح أن تستعمل النظر في التأمل في خلق الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أن تنظر في الحلال إلى زوجتك إلى أولادك أن تنظر فيما يحب الله عز وجل لكن بعض الناس ما يزال به نظره إلى أن ينظر في الحرام وهذا مفسد من أعظم مفسدات القلب كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم الناس دار من مستصغر الشرر بعض الناس يستهين بهذا ويظن أنها نظرة أولى لكنها لا تكون أولى مع هذا الاسترسال وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المنازِر رأيت الذي لا كله أن تقادر عليه ولا عن بعضه أن تصابر ما أعظم ما يضر القلب ما أعظم ما يضر القلب من هذه النظرات التي يمشي الانسان في طريقه في كل يوم وينظر يمينا وينظر شمالا وينظر هنا وينظر هناك وهذه كلها سهام تفسد القلب ففضول النظر من اسباب فساد القلب وفضول الكلام كذلك بعض الناس لا يزال يتكلم في حق وباطل لا يزال يتكلم في مفيد وضار لا يزال يتكلم فيما يطلب وما لا يطلب حتى يصبح اللسان آفة من أعظم الآفات ربما عالج الفحش بلسانه وربما عالج اللغو بلسانه وربما كان سبابا شتاما وربما كان مغتابا نماما وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسندات هكذا هذا اللسان وفضوله بدل أن ينصرف إلى ذكر الله عز وجل وذكر الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدل أن يستثمر هذه النعمة الكبرى إذا بفضول الكلام فيما يفيد وفيما لا يفيد هذا من أعظم أسباب الفضول التي تجلب فساد القلب ومنها كذلك فضول الخلطه والخلطه المعاشره ان كثيرا من الناس نحن مطلوب ان نعاشر ان يعاشر بعضنا بعضا والمؤمن الذي يصبر على النا الذي يخالط الناس ويصبر على ازاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ازاهم لكن يخالطهم في ماذا يخالطهم في المعروف يخالطهم فيما يقرب الى الله يخالطهم فيما فيه نفع وتعاون على البر والتقوى وتواصل بالحق والصبر وأمر بمعروف أو نهي عن المنكر لكن أن يخالطهم في أي شيء أن يخالطهم فيما يصلح وما لا يصلح أن يسلم نفسه لأصحابه وقرنائه والصاحب ساحب عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا أسلم العبد نفسه إلى أصحابه وإلى رفقائه ولم يتق الله عز وجل فيه ولا هو اتق الله عز وجل فيهم سوف تكون صحبة رديئة تودي بحياة العبد وآخرته ولا حول ولا قوة إلا بالله وهل آفة الناس إلا الناس؟ هل آفة الناس إلا الناس هل أضر أبا طالب ومع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحبة مثل أبي جهل قبحه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله نهي كأنه عمه وأحب الناس إليه ابن اخيه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راس ابي طالب عند الموت وناشده قال يا عم قل كلمه اشفع لك بها عند الله والله لو قالها لكان من اكابر اهل الجنه لكن مضت بهذا حكمه الله سبحانه وتعالى والشاهد ان ابا جهل قعد عند راسه مع حب ابي طالب لابن اخيه لكن للصحبه معنى خاص وللصحبه معنى متميز جعل ابو جهل يقول له اترغب عن مله عبد المطلب أترغب عن ملة الاشياخ فما زال به حتى قال هو على مله عبد المطلب وحزن رسول الله وحزننا والله كثيرا وانزل الله ما يبين حكمته انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء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 تفقدوا صحبتكم بارك الله فيكم وانظر في أصحابك إلى أين يذهبون بك إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لم يستثن الله عز وجل إلا هذا الصنف من الناس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا ياكل طعامك إلا تقي وإلا فالأمر على مدار القرون وفي الأمم كلها وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا حتى إبراهيم الخليل شكى من هذا قال لقومه كنتم تتصاحبون وتتودون على المنكر إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً موده بينكم في الحياة الدنيا فكيف كانت النتيجة ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصري وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم من الناس من يصاحب الشيطان الأكبر إبليس زعيم القوم يمشي معه حيث شاء في أي واد أراد إلى أن يضله ويهلكه في الدنيا قبل الآخرة ثم إنه يتبرأ منه في في مشهد سخرية من الناس في مشهد سخرية من إبليس والعياذ بالله فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين من أعظم أسناب الفضول التي تكاد تهلك العبد كذلك فضول النوم إن كثيرا من الناس نائم حتى وهو مستيقظ تراه نائما يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم ونائم كسول لا يكاد يتحرك ولا يكاد يفعل معروفا ولا يكاد يفعل شيئا إذا ما مضى يوم ولم أستفد علما ولم أجل معروفا فما ذاك من عمري إن كثيرا من الناس عنده شهوة للنوم ربما يستيقظ من النوم لكي يأكل ثم ينام مرة أخرى فيضيع العمر وتضيع الصفقة وإنما النوم له وظيفة أن يستجم العبد لكي يعاود عمله لله عز وجل لكي يعاود خدمته بين يدي ربه سبحانه وتعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماء مع سبق مغفرة فيقال له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول أفلا أكون عبدا شكورا هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان ينام؟ ما كان ينام إلا قليلا أنزل الله عز وجل يربي أصحابه يا رب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام يا ايها المزمل قم الليله الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه النصف او الثلثين او الثلث ورتل القران ترتيلا تربيه النوم انما يحتاج الانسان اليه حتى يجم نفسه للطاعه بعد ذلك كان معاذ يقول اني لاحتسب لا نومتي كما احتسب قومتي اما ان يصبح النوم شهوه وان يصبح النوم تجاره ففضول النوم على هذا تضيع صفقة العبد مع أنه سوف ينام قرونا في قبره إذا منتهى عمره ولا بد سوف يبقى قرونا في قبره لا تستعجل النوم أنت الآن أحوج ما تكون ما تكون إلى الجد أحوج ما تكون إلى العمل أحوج ما تكون إلى البذل والتضحية والسعي ولو ولو عالجت النوم شيئا فشيئا إلى أن تتم لك صفقته من هذه الفضول المهلكة كذلك. الطعام. بعض الناس لا تراه إلا متحدثاً عن طعامه وشهواته يتقلب في أنواع المطاعم وأماكنها وهو خبير بهذا نحرير يعرف كل مطعم فتح في مكان جديد ويعرف كل صنف من المطعمات والماكولات والحلوة شامية كانت أو مصرية شرقية كانت أو غربية هو إمام في هذا الباب وفقه فيه وكل هذا إنما يذهب إلى حيث تعلمون وهذه كلها مفسدات للقلب كل أنواع الفضول إنما يأخذ العبد منها ما يقيم به حياته فإذا تجاوز ذلك إلى الفضول فهذه الفضول مهلكات من أسباب تضيع القلب كذلك رؤية العبد لنفسه رؤية العبد لنفسه هذه الرؤية التي تجعله يلاحظ أسبابه يلاحظ أدواته يلاحظ ملكاته وكل من لاحظ ذلك حدثنا الله عز وجل عنه أنه من الهالكين كيف كانت نظرة فرعون إلى نفسه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي همان على الطين لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين هكذا نظرته إلى نفسه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين لماذا ظن فرعون أن موسى مهين ولا يكاد يبين لأنه تعجبه نفسه ظن أنه شيء ظن أنه شيء عظيم حتى أنه نازع الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته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 ان اول ما قال انما اوتيته على علم عندي نظر الى اسبابه ولاحظ ملكاته فخسفنا به وبداره الارض والثلاثه الذين اراد الله ان يمتحنهم كما دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاهم الملك فوجد منهم الأبرص والأقرع والأعمى وكان في كل مرة يعرض عليهم ما يشتهون فأعطاه الله عز وجل من المال وكان له من الغنى وأذهب الله عنه المرض لم يأتي الامتحان بعد إذا أقبلت الدنيا فاعلم أن هذا ليس وقت الامتحان إنما وقت الامتحان حين البلاء عاد الملك إلى الأقرع في صورة أقرع وإلى الابرص في صورة ابرص وإلى الأعمى في صورة أعمى حتى يذكره بماضيه ثم قال له في كل مرة لكل واحد منهم رجل فقير وابن سبيل وقد بلغ به من البلاء ما ترى ولا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن يقول للأبرص أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن اسالك بالذي اعطاك الشعر الحسن يقول للاقرع أسألك بالذي رد عليك بصر يقول للاعمى هذا اوان الامتحان فهلك الاسنان بهذه الاسباب الاول قال انما ورثته كابرا عن كابر بعض الناس إذا أقبلت عليه الدنيا ينسى نفسه وينسى أصله مهما كان أصله فكل إنسان أصله من طين ومن ماء لازب ومن ماء مهين هكذا أصل كل إنسان الذي يقول إنما ورثته كابرا عن كابر هذا أساس الفساد أن يعجب العبد بنفسه وأن تعجبه نفسه وأن يرى عمله وأن يركن إلى أسبابه وأدواته وملكاته فلا تراه إلا متكبرا ولا تراه إلا معجبا ولا تراه إلا مغرورا يظن أنه شيء ولا والله ما هو بشيء إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن بعض صور هؤلاء من جرى ثوبه خيلاء ويقول عن الآخر نظر الله إلى رجل يمشي متكبرا فخسف الله عز وجل به الأرض هؤلاء هم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزر النمل الصغير يطأهم الناس بأقدامهم يطأ الناس بأقدامهم هؤلاء المتكبرين الذين لاحظوا أسبابهم كثير من الناس يعجبه شهاداته تعجبه مناصبه يعجبه غناه يعجبه أصله يعجبه التفاف الناس حوله يعجبه تقدير الناس له بالألقاب البيه والباشا والدكتور ونحو وال... ذلك من الألفاظ التي تفتن الناس وهذه والله فتاكه بالقلوب إنما إنما تضل القلوب بمثل هذه المعاني هذه كلها بعض الأسباب التي لا يتصور أن يظلم العبد نفسه بمثلها هي التي قد تصل بالعبد إلى أنواع الشرك وهي التي قد تصل بالعبد إلى محادة الله ورسوله لأن قلبا إذا ضاع وإذا تاه وإذا ضل طريقه عن الله عز وجل كيف يرجى منه خير في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته كيف كيف منه خير في تجريد المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرجى منه خير في تزكيه القلوب بالعلم النافع والعمل الصالح كان لي قلب اعيش به ضاع مني في تقلبه ربي فاردده علي فقد عين صبري في تطلبه واغث مدم بي رمق يا غياث المستغيث به اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله الذي أعظم علينا المنه بالاسلام والسنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهدت عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بان لا حكميه الا له والا تشريع الا منه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين اما بعد فقد روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء في دواية ابن ماجه إن شاء, إن, شاء أن يقيمه اقامه وإن شاء أن يزيغه ازاغه من حكمة الله عز وجل ان لم يجعل أمر قلبك إلى نفسك لأنه لو وكلك الى نفسك لضيعت قلبك لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم القلوب وهو الذي يصلحها هو الذي يقيم القلوب سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنُّ على المؤمنين بالإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من الهادي ومن الذي يمن ومن الذي ينعم ومن الذي يعطي الله سبحانه وتعالى قلبك بين اصبعين من اصابعه هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي يقبله وهو الذي يدله وهو الذي يهديه وهو الذي يعيدك وهو الذي يوفقه لكن بعض الناس اذا لم يستشعر هذا المعنى اذا لم يشكر هذه النعمه وعلم الله منه انه ليس اهلا لحكمته ولا لرحمته الله اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم بمواقع فضله اذا لم ير الله عز وجل من العبد اهليته لذلك فانه يصرف عنه قلبه يحول بين المرء وقلبه فالامصرف صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لماذا صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يفقهون لو كانوا يفقهون لاعانهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم مثل هؤلاء الذين يقول الله عز وجل فيهم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لماذا كره الله بعاثهم لأن الله تعالى علم أنهم لا يؤمنون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إن من رحمة الله عز وجل بالعبد أن قلبه بيده هو الذي يقلب القلوب وكان من عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعت إذا كانت القضية هكذا فإننا بحاجة إلى وقفة وهذه الوقفة ينبغي أن تتجدد كلما جاء موسم الخير برجب وشعبان ورمضان كلما جاءت هذه الدورة المباركة التي نتدرب فيها على الطاعات والتي نتأهل فيها للقربات والتي نرتقي فيها بهذه الإشراقات نحن بحاجة إلى وقفة كيف نعالج قلوبنا كيف نصلح قلوبنا كيف نسترد قلوبنا التي ضاعت كيف نصلحها حتى إذا ما جاء رمضان لا يفجأنا رمضان وتكون القلوب على النحو الذي يليق أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى هذه البضاعة لا تصلح أن تعرض على الله عز وجل هذه البضاعة لا تليق بمنة الله عز وجل في رمضان من الآن جهزوا قلوبكم لرمضان وهذا يحتاج إلى عدة وقفات أولها أن تتأمل أنك بحاجة إلى مراجعة الدين إن البلاء كل البلاء في فقدان العبد لدينه إذا تبايعتم بالعينة في حديث المسند من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم والمقصود إذا صرف الناس إلى دنياهم أصحاب التجارات والصناعات والراعي وترتب على هذا انشغال الناس بحياتهم وتركهم الجهاد الذي هو زروة سنام الإسلام وترتب على هذا ضياع الحضارة التي تركها لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغلبت أهل الباطل لأهل الحق كما نرى في أيامنا هذه لا مخرج من هذا إلا سلط الله عليكم زلا لا ينزعه حتى تراجع دينكم نحن بحاجه إلى أن نراجع ديننا والدين هو الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق قف وقفة مع نفسك وانظر في شأن دينك شأن الدين والله هو أعظم شأن إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه راجع دينك تأمل في اعتقاداتك هل أنت على الاعتقاد الصحيح؟ هل أنت على بينة من ربك؟ هل تعرف ما أمرك الله عز وجل أن تعتقد فيه؟ هل تعرف الله بأسمائه وصفاته؟ وما يجوز في حقه وما لا يجوز؟ تأمل في عباداتك هل أنت تصلي؟ كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تزكي وتصوم وتحج؟ خذوا عني مناسككم أم أنها أمور على حسب الالف والعادة؟ يقلد الناس بعضهم بعضا فيها؟ راجع معاملاتك هل تبيع وتشتري وتزوج وتطلق وتشارك وتفارق هل هذا بمقتضى الشريعة أم بمقتضى العوائد؟ راجع اخلاقك هل هذه الأخلاق كما يحب الله عز وجل هل هذه الأخلاق التي تعرض على الله عز وجل غدا والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين حسن الخلق وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا راجع دينكم ثم نحن بحاجة كذلك إلى تجديد الإيمان في قلوبنا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 تماما كما يخلق الثوب إن قلوبنا قد خلق فيها الإيمان وبلي وصار قديما بحاجة إلى أن نجدده وإنما يكون تجديد الإيمان بذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن وظيفتنا في هذه الأيام أن نسعى في تجديد إيماننا ولا يكون ذلك إلا بجملة من المناشط وجملة من المعاني حتى يرجع إلى القلب شبابه وحتى يقف القلب حتى يتحرك إلى الله يسلك الطريق إلى الله وحتى يتحرك شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي نحن بحاجة كذلك إلى معالجة التوبة ما أكثر الظلم الذي ظلمناه لأنفسنا فتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لما ذهب موسى للقاء ربه سبحانه وتعالى ومعه أصحابه وكان ما كان مما حكاه الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول هذا موسى صلى الله عليه وسلم ذهب للقاء ربه وطلب منزلة من أعلى ظن أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا ولا يرى الله في الدنيا وإنما يرى في الآخرة قال وقد طمح إلى هذا المعنى واستعجله قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل من عظمة الله سبحانه وتعالى جعله دكة ساخ الجبل وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه تبت إليه إن الكليم يتوب إلى الله Well وإن... الثاني بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة إن معالجة التوبة بكل معانيها ليست التوبة أن تجلس فتقول أستغفر الله أستغفر الله وأنت مصر على ذنوبك لكن ابحث عن ذنوبك فتش في ذنوبك سوف ترى واكتبها إن شئت لتحاسب نفسك عليها ذنبا ذنبا تندم على ما كام وتعزم على ألا تعود وترد المظالم ثم أنت بحاجة إلى توبة عامة تستوعب كل ما قد نسيته فما أكثر ذنوبنا والله نحن بحاجة إلى معالجة هذه التوبة حتى حتى نعود من جديد قلوبا جديدة تصلح أن تعرض على الله سبحانه وتعالى مما أنت بحاجة إليه وهذه وظيفة هذه الأيام تدبر القرآن. فلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها هنالك اقفال تحول بين القلوب وبين علام الغيوب سبحانه وتعالى بين القلب وبين العمل مسافه قد تعمل الاعمال ولا تصل الى قلبك وهذا ما نشتكي منه نصلي ومصوم ونقرأ القران ولا نجد قلوبنا ان هناك مسافه هذه المسافه يشتغل الشيطان عليها بالعوارض والافات فتعمل الاعمال ولا تصل الى قلب ثم قد تصل الاعمال الى قلبك لكن يبقى بين قلبك وبين ربك مسافه فيها كذلك من قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوه الا بالله الموفق من وفقه الله والمخزول من خزله الله نحن بحاجة إلى أن نستعين بالله على فتح القلوب حتى ترجع إلى ربها فإذا سمعت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 فقست قلوبهم إن طول الأمد وطول العهد الذي ظن كل منا أنه من حقه أن يبقى في الدنيا هكذا وأن يسعى هكذا نسي الآخرة ونسي الموت ونسي القبور وما فيها فقست القلوب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة هل هناك ما هو أشد قسوة من الحجارة قلوبنا؟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 منهجنا مع القرآن مسلكنا في قراءة القرآن تأثرنا بالقرآن بعضنا لا يكاد يقرأ القرآن إلا في رمضان وبعضنا إذا قرأه لا يحس به ولا يتحرك به قلبه مصيبه مصيبة والله وأي مصيبة تحتاج إلى معالجة تحتاج إلى إنزال للحاجة بالله من الوظائف التي نحرص عليها كذلك يعيننا على هذا قيام الليل أن نقوم لله عز وجل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والامر قد يبدو شديدا لمن لم يتعوده لكنه بحاجة الى ان يعالجه بحاجة الى ان يصابر نفسه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة قال بعض السلف عالجت قيام الليل عشرين سنة ثم استمتعت به عشرين سنة أخرى لا تظن أن السلف كانوا من أول يوم إذا قاموا من الليل كانوا يستشعرون المحبة والمهابة والانس والفرح إذن لم يطلق أحد قيام الليل لكنهم كانوا يستشعرون في البدايات ما نستشعره نحن الآن من شدة الصلاة وهجمة النوم وثقل النفس لكن أحدهم كان يصابر نفسه ويعالج ويستشعر الثقل لكنه لا يترك هذه الصفقة إلى أن استقام القلب وإلى أن جاءت الروح وإلى أن حضرت المعاني وإلى أن بكت العين وإلى أن خشع القلب هذه المعاني تحتاج منا إلى مجاهدة من وظيفة هذه الأيام كذلك التفتيش في صحبتك والسعي في الصحبة الصالحة التي تعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال إن أعظم سر لسعادتنا في رمضان أننا نتصاحب في المساجد كلنا يجد الصلاه سهله والحمد لله ميسره لماذا نتصاحب في التراويح وربما في العشر الاواخر نبقى الى الفجر نصلي ونجد لهذا خفه في قلوبنا واسرا انها بركه صحبه الصالحين ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بركات وإشراقات وفتوحات تهبط على أهل الطاعة إذا مجتمعوا في بيت من بيوت الله هذه معاني لا بد أن نراجعها مع أنفسنا لا بد أن نراجع كذلك. أهدافنا لكل انسان هدف لا يكاد انسان يتحرك الا وله هدف انت لا ترى رجلا فتح الباب وخرج الى الشارع وهو لا يعرف الى اين وما الذي اخرجه لا بد في اي شيء صغر ام كبر ان يكون لك هدف يجب ان نراجع اهدافنا فانه في زحمه الحياه احيانا تتغير الاهداف ويصبح هم الانسان دراسته ويصبح هم الانسان ماله ويصبح هم الانسان تجارته ويصبح هم الانسان ارضاء زوجته واولاده وكل هذه لم تكن اهدافا يوما من الدهر بل دلنا الله عز وجل انها اذا صرفتنا عن الهدف الاول انقلبت الى عداوات يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم انما اموالكم واولادكم فتنه لكن الهدف الذي ينبغي الا يغيب عنا هو الذي ابى الله الا ان ينص عليه بنفسه وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون انت مخلوق لعباده الله عز وجل أنت مخلوق لذكره والأنس به والتنعم بذكره والانشغال بطاعته هذا هدفه أما قضية أنك تسعى في أن تتعلم وتسعى في أن تتوظف وتسعى في أن تكسب وتسعى في أن تتزوج وأن يعني تعقب هذا كله مطلوب طلب الوسائل وليس طلب الأهداف. نحن نفعل هذا لأجل عبادة الله حتى نعبد الله وحتى نجلب إلى هذه الدنيا من يعبد الله لا يشرك به شيئا بحاجة كذلك وهذه وظيفة من واجبات هذا الوقت أن نراجع أولوياتنا فنرتبها أحيانا في زحمة الأحداث تتقدم أمور كان حقها أن تتأخر وتتأخر أمور كان حقها أن يتقدم ترتيب الأولويات لا بد ان نرتب اولويات الله سبحانه وتعالى اولا وقبل كل شيء ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعته من طاعه الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله فقد اطاع الله ثم بعد ذلك منزله الوالدين ثم تاتي بعد ذلك الاولاد والزوجات وهكذا هذا الترتيب اذا اختل فشل العبد في صفقته مع ربه سبحانه وتعالى مما نراجعه كذلك الهمم لابد أن تكون هناك همة في أيام البركات وفي مواسم النفحات لابد أن تزداد الأعطيات وفي مقابل ذلك تزداد الفعاليات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير هذا عموما فإذا جاء رمضان كيف كان, كان حاله فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسله لماذا كان ياتيه جبريل يراجعه القران كل عام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل عشره ايقظ ليلا واحيا ايقظ اهله واحيا ليله وشد الميزر الهمم أن تكون راغبا في الخير دائما وخصوصا في مواسم البركات هذه قضية مهمة ثم إننا بحاجة كذلك إلى أن نراجع المسؤولية التي وضعها الله على عاتقه يا أيها الذين آمنوا قُو أنفسكم وأهلكم نارا، هنالك مسؤولية على كل منا ابتداءا بنفسه ومرورا بأهله وأولاده وانتهاءا بأحوال أمته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنالك أمانات: الدين أمانة، الأولاد أمانة، الزوج أمانة، الصلاة أمانة، والزكاة أمانة. البلاد كلها أمانة نحن بحاجة إلى أن نتوخى هذه الأمانات وأن نتحرى هذه الأمانات فنؤدي لله عز وجل ما أوجب علينا لا يزال أحدنا على هذا النعم يحاسب نفسه يراجع نفسه يلوم نفسه يسعى في فكاكها من النار حتى تدركه الأيام الصالحات من رجب ثم شعبان ثم رمضان فيكون العدق من النار ويكون التقرب إلى الله ويكون التخلص والتخلي من هذه الأمور التي قاعدت بقلوبنا فيقوم القلب مرة أخرى ويصحو من بعد غفلاتنا وهنالك يفرح المؤمنون بنصر الله وهنالك يأوي كل عبد إلى ربه أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم أعيد الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم عز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يحز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقن